وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيَاتِ الله من يهذي الله فهو المهتد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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 فكلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ألا أكثر من مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا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 ولولا ابتاخث جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من كماله وولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا الْقُرْآنِ للناس من كل مثل وكان الإنسان أَكْثَرَ شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إِلَّا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 فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها, فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن, فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفره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 ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا, قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرخ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا